أنه فق الحديث كتاب الله وخير الهدية محمد محمد الله عليه وسلم وشغل الأمور محدثات وكل محدثة بدع وكل بدعة ملالة وكل غلالة كنا ثم السلام عليكم مالا رجعته إلهنا كانت الله في المناكين لغ المرام بناء توغف الاحتام من قبل جاء سفر المديح عن وعن إبراهيم بن حسين رحمه الله أن النبي صلى الله, الله عليه وسلم أصحابه اوضع من مزادتي امراتي امراه في شركه قال يعني في غمره صاوب لها ها ولا كاني خوي تزنيج يعني لخلتي نسيت كي شابه و طلعت متفق عليه او وأكحروا أطفال أصحابش حذر النبي يا سمعت كأنت قدمنا رسالة لملميتهم من غيري مشروع وقت كامل هاي شيء كامل أو سلبري و السلامين يجوت من عينهم وخب قاشاقي كافلكان بكارلينن أما قلنا ما مزولو نزندروه بكارليندش قاصل طهارة بعد بودا وياه إزنيه طيب ما شاء كذا لكم في بعض يقال عينه يكون شيء يجب بجماع الكتابية إلا ما يجب الجماع المسلمة وياكل المسلم في إقامة المنزل في أداء الطعام لا شرط غير فلا يجب الجماع الشابية وذبادي هلا ما يجب المسلمة فان لسه دبيت ما رجيس لسه قوي فالشابي في إقامة حديثي بشترك وعن أنس رضي الله تعالى عنه أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب تلكلة من فضطين ونزل عليكم فهذا فهذا النبي صلى الله عليه وسلم انكتثر فاتخذ مكان الشعبي وانتظر من, من البطاخة والبخاري وأن يكون في القنوب في فتحتين سيا تاع او دورقيا سوا يشربوا فيه الماء ولا حوضه هاي في دخلتوا ولا الماء او دورقيا او هاي في القربة هاي في لا لقينا لا لقينا ولا ندورقينا هو النصي ده ليه هو قال معلومات قسم بقى في قالت قال قال لو الله وعليم. هذا يا. يعنى ما كان ما. لو خلصي دين لو ما علنا أوكي دا. حقنا خلصي الجانستك. بس لما لو ما يديك لا. لا. من قربة. نا أن يشفى من نا من ثمن أقداح. وأما أكبرك كذا وقت التكيف، كذا فرط هي، قذاح، أو من أشياء، يقول يا كا أو أوه كا لا أما قبل أن يراش ويركب نفسه وقد وقد يعوم يعني. اوه مشكندي في يا في يا في يا في يا في يا في يا في يا في يا في يا يا لكانك طواني عشتي عن فيها اذا قلت بي غمبره وغله وريله هذا لا في اودانا لبوجي وقتين الشعب بفتح الشين المعجبة وسكن العين المهملة لوف المشترك بين معان كثير ومبرد وعنة الصدق والشق كل ثلاثة جزء الصين على كل حي نحون أو بين شيء بشيء في الثلاثين وستة وثلاثينين وجمو ثلاثين ما دام لا أن الأصل استعمال الذهب والفضة والتحريم ما دام أولي لزيرو زيو شواذ حرام بونا كما جاء هو في النصين الموصيَمين وأمذلهما فإنما أبيح منهم ما يتقبل بمولده ذكر أوانك بكادين قيدك ربع عام لاوي ماذا زار زين قيدت لهوي شئنيه بقالي بيني إلا سنبي إلا ما قيده أشترا لا هو شلانا بك لا بكارهات يعني ثانيا جواز وإصلاح الإناء المكسَر لخبة يصير أسلة لطيفة عند الحاجة إلى يطلع لا أو برقائق أو دوركيك أو الشكاية يفعل جزء أشي لازم بكارينال أو هيك أو أي أو دوركيا أو الشكاية بزية وده موافق بقولك خبر هذا ديغه ملي كانوا كيشكا يغلبوا المولى صل الله عليه وسلم كذا لوكيشكا فلويد الجديد يسيدي والله لا اوكي ليه الكلام هذا يغمر اوخ كاري يا خاذه هو يتي يستكوا لا ابو ما طيب إلا تأكيد شيء، إلا تذاني يصير شيء نافذ. شيء التي داروا عشان عليه، لأن كام إلا هذا، إذا شيء وتما ثانيا جازو إصلاح الماء لم يكن معدم أوبر دقيق عند لكي الشكاية شو تاني بس لا شيء كده أوكي معدمو تان منور أوكي ثالثا الحاجة ليس معناها معناه أنه لا يجد غيرها من الحديد والنحاس مصنوع لأزرع بها وإنما معناه أن يتعلق بإصلاح غرض من غير أغراض زينة وتجميل الإلهي وتحسينه إذا ركب معناها معناه ونيا عاش النبوة يعني نبو بل نبو شيء ايوه <تصفيق> يا لو زينه بكرينايني اوه ده ابو زينه بكريناينه زينه هو تقول لي خالص انا نديرك انا لوكرافي زينه يا لا حاجه لا درا انت اي اوكي يا او لا نفسي يا خصوصا انت لو دي من انا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 أبو <تصفيق> يستمع صار تكلمك لا فائدة هو يسكت لما ناسي زيادة لسنتي أوكي صار تكلمهم بس كذي لما يكلمون الحديث ففائدة ويا عندك شتيا فلما منطقي مفهوم ما مفهوم فايدة الحديث بعد ذلك. سيباعه لأنه من حلية الزياد والسلوبة طبعا أنه مكانيان يزير وزير لأنه هو أفضل طبعا ليش يخلق بأن يحليس الشيء أيضا لكن الأدم هو اللي عمله شيء مخالفين هم مخالفين ما النبي ولا لا أبو أفرد. زير زير زيد بن مكة فجلا ما جرت عادته النبي الأسود ولو كذب ويباع إلى الغزول خاتم من شو نود على فإن كان لابد كفى من ورق ورق يعني زي. ورق يعني زيو على لا من ذنب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 اذن ويباح ازال تجربيه للوشن تحليه السلاح هذا وجه صاحبتها اصلاح تكون هذا الجيوز 10 ز كما قال القتال ما له شيء عاده ايضا او ما ما دعت إليه من ايه لبورد الدان انتخابوا انتخابوا انتخابوا محبا للدالب منوا هالبورد الدان يعني انا حرامات الزائدة ولا يجوز للذكرى كباراً أو صغاراً لا لبش الزاني أو الذوقاتي عيني اللي بقول ملقطك كان ودا مباح ولا جعله ثلاثه أو ساعات أو أذلي نادي دي كاي سلسله ويانكي تاع الساعه سعر الروجي تاعك ساعه تقريبا بس يصطف اه. اه. اه. او ازاري او الرباطه يمكن او قلم او مفتاح اذكر لي القلم او اي نوع من الواع كان كانت بني لقميز لفروشين لأز او استعمالات بأكل او شرب أو غير ذلك ايجان لا ممكن كارينان كارينة او اكتخاذوا اواني ذالي وعرضوا بضي طحفا وغيره كان مكاريناني اعبت بطرير وزيو او دولتو حبيب ويعلموا غيري كان اني اما استعمال الزوضة كان مكاريناني يزيو لفندق الراكي كان والمطاعم الممتازة أدوات ادوات للأكل كجعل صحنًا أو ملائقه أو شوكة سنعرض استملاك السائلين ونحن ذلك ومن لا سكبي وعلى ولات الأمور والقابين كروا ومن ومنع ذلك أولي في الدخلارس قوات هو يقول سبحانه